سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يوم القيامة والزراع خالدين فيه وسائر لهم يوم القيامة حمل يوم يُفخ في الصور يوم يُفخ في الصور ونحشر المجرمين الشر المجرمين يومئذ زرقاء يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فَقُلْ يَا سَفْحَهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عَيْنًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلًا وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 ولا يحيطون به علمًا وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب وقد خاب من حمل ظلمًا وعنت الوجوه للحي القيوم للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخال يَخَافُ ظُلْمَ الْمُنَافِقِينَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى مَن أعرض عن ذكري فإنه له معيشةٌ ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أحشرني أعمى وقد كنت بصيرا قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها كذلك اليوم ساء، وكذلك اليوم ساء. قال كذلك أتبت كآياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم ساء. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقا ولعذاب الاخرة اشد وابقا